حاسس انت صحبتك اهم السباب في زلتك حاسس انت صحبتك, صحبتك اهم السباب في زلت. لا تيأس الدنيا بخير صحبتك جربت غير صحبتك بداخلك إنسان غير إنسان غير مليان حنية وخير لا تجبرت انها يسير يا صاحبي في سكتك جلب تغير صحبتك جلب تغير صحبتك حاسس انت صحبت اوه السباب في زلتك لو حاسس, حاسس انت صحبتك اوه السباب في زلتك داتي اسم الدنيا بخير تك جربت تغير صحبتك الضمير بالدين تحلى دنيتك جرب تغير صحبتك جرب تغير صحبتك لو حاسس انت صحبتك او ما في زلتك لو حاسس, حاسس صحبتك او ما في زلتك لا تيأس الدنيا بخير جرب تغير صحبتك جرب تغير صحبته درب الخطا بحر غزير بحر غزير يا ما غرق قبل الكثير والصحبة في مركب صغير يا تسحب أو يسحبك جرب تغير صحبتك جرب تغير صحبتك